ان الله مع ل ذ الذين ل هُمْ استقوا ل ل ولنهم م ن أنفسنا م ن أعبالنا سيئات إنه م ي ه د ه الله صلام جل له و ن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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وينقل لكم ذنوبكم ومن ََ يطع ُ الله ََّ ورسوله َََُُ فقد ََ فاز ََ فوزا ًَْ عظيما ًَِ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ف دين ا ل ل وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أ غ ض ى بعض ا خ و ة ا ل إ س ل ا م حديثنا اليوم عن كلمات مباركات من م ش ك ا ت النبوه حيث جاء في سنن ا ل ا م السلمدي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل ي د خ ل ل ل ج ن ة ويباعدني عن النار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 ت ف لانه يمكن ان الماء ا ر و ن هناك اشياء ل ا ل ر ى لانه تتجافى و ب يمكن ان ل م ض ا ج يكون د ر ب هناك م خ و و ط م اشياء و ر ق اخرى ه م ي و ف ق لانه تعلم يمكن ان يكون هناك ألا اشياء اخرى وذروه سنانه قلت بلى يا رسول الله قال ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة وذروه سنانه الجهاد في سبيل الله ثم قال أ ل ا اخبرك بملاك ذلك كل ه قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله و َ إ ِ ن َّ ا لمؤاخذون ََ بما َِ نتكلم َََُّ به ِِ قال ََ شكلت َ امك َُ يا َ معاذ َ وهل ََْ يكب ُ الناس ََّ في ِ النار َِّ على ََ وجوههم ُِِْ أ َ و ْ على ََ مناخرهم ََِِ الا ح َ ا ئ د السنتهم اخرجه كذلك الامام احمد في سنن َ س ن د ه والامام النسائي في سننه وهو حديث من جوامع كلمه عليه الصلاه و و ص و ل ا ج ا م ع ة وقواعد ن ا ف ع ة فكان هذا السؤال من هذا الصحابي الجليل دليلا على ح ر ف اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ما يدخلهم ا ل ج ن ة توجه معاذ بهذا السؤال إ ل ى المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماذا يريد معاذ عن ماذا س أ ل لم ي س أ ل عن أ س ب ا ب الربح و ا ل ت ج ا ر ة لم ي س أ ل عن وسائل البنيان والعمران لم ي س أ ل عن شيء من, مط... من متاع الدنيا ومطامع ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا س أ ل عن دخول ا ل ج ن ة دلني على عمل ي ذ خ ر ن ي ا ل ج ن ة ويباعدني من النار فما كان من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا أ ن عظم له هذه ا ل غ ا ي ة فقال له لقد س أ ل ت عن عظيم يا معاذ الهدف الذي تريده هدف عظيم ا ل غ ا ي ة التي تسعى, تسعى لنيلها غايه س ا م ي ة ما تريده ليس ب ا ل أ م ر الهين وهنيئا لك هذه ا ل أ م ا ن ي ا ل ع ظ ي م ة وهذه ا ل أ ه د ا ف ا ل غ ا ل ي ة تريد أ ن تدخل ا ل ج ن ة لقد س أ ل ت عن عظيم ف ا ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يزيده همه ويزيده عزيمه وطلبا لما يريد لقد س أ ل ت عن عظيم لكنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسر له ا ل أ م ر فقد بعث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ميسرا ولم ي ب ع د معسرا كان على أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما حريصا عليهم فقال له و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه هو ا عظيم لكنه ممكن غير ممتنع وغير مستحيل إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه ثم دله على ا ل ق ف و ل ا ل ذ ي ينبغي أ ن يكون عليها من أ ر ا د ا ل ج ن ة المبادئ التي ينبغي أ ن يسير عليها من طلب أ ن يستقر في ج و ا ن الرحمن فقال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت ارشده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى وصول ا ل إ س ل ا م فهذه مبادئ ا ل إ س ل ا م أ و ل ه ا التوحيد المدخل إ ل ى الدين وينطغي على من دخل من باب التوحيد إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ ن يخدع عند هذه ا ل ب و ا ب ة الكبرى جميع ملابس ا ل ج ا ه ل ي ة من أ ر ا د أ ن يدخل ا ل إ س ل ا م ينبغي أ ن ي ق ل ع عند ع ت ب ة ا ل إ س ل ا م كل ملابس ا ل ج ا ه ل ي ة و عادات ا ل ج ا ه ل ي ة و تقاليد ا ل ج ا ه ل ي ة مما يخدش التوحيد و يوقع في الشرك فقال له لا ب س أ ن تترك ما كنت عليه في ا ل ج ا ه ل ي ة تعبد الله ولا تشرك به شيئا فلا تدعو إ ل ا الله ولا تستغيث إ ل ا لله ولا تتوكل إ ل ا على الله ولا تحلف إ ل ا به ولا تهتم ه عند الشدائد إ ل ا باسمه ولا تذبح إ ل ا له ولا تنحر إ ل ا له وتعلم أ ن ه لا ينفع إ ل ا الله ولا يضر إ ل ا الله ت ع ب ر الله لا ي ش ر ك به شيئا ثم ماذا وتقيم ا ل ص ل ا ة أ ر ف ع العبادات التوحيد حق الله عز وجل ا ل ص ل ا ة ا ل ع ب ا د ة ا ل ع م ل ي ة الذي يصل بين ا ل إ ن س ا ن وبين الله عز وجل وتقيم ا ل ص ل ا ة و ي ق ا م ا ل ص ل ا ة تختلف عن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة لم يقل له تؤدي ا ل ص ل ا ة ل أ ن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة يكون بلا ا ه ت م ا م ويكون ب أ ي ص و ر ة وعلى أ ي وجه لكنه قال تقيم ا ل ص ل ا ة أ ي تراعي وقتها وزمانها ومكانها وشروطها و أ ر ك ا ن ه ا وسننها ومستحباتها وكل ما من ش أ ن ه أ ن يكمل ا ل ص ل ا ة فمن ضيع وقت الصلاه ة هو معرض للويل كما قال الله عز وجل عن بعض المصلين جهلوا قدر ا ل ص ل ا ة وتجاهلوا ش أ ن ه ا وعظمتها قال عنهم الله عز وجل ويل للمصلين هم يصلون يخافون الله ويعلمون أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة و أ ن ه ا فرض عين لكنهم تهاونوا في بعض شروطها إ م ا في زمانها فاخروها عن وقتها أ و في مكانها فتخلقوا عن جماعتها فقال الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فمن أ خ ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها بلا م ذ ل شرعي فهو معرض للويل يستحق الويل المخاطب به المتهاونون في ا ل ص ل ا ة هذه ا ل آ ي ة وغير ذلك من شروطها و أ ر ك ا ن ه ا تغيم الصلاة و تصوم رمضان و ت ف ج البيت و تؤتي ا ل ز ك ا ة هذه الخمس هي أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ ص و ل الدين فلا ي ص ص ل في دخول ا ل ج ن ة من ترك واحدا منها و من جحد أ ح د هذه ا ل أ ر ك ا ن فلا ي ص ص ل في دخول ا ل ج ن ة و لم يكتفي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ببيان ا ل و ص و ل و القواعد ا ل ع ا م ة للدين بل من حرصه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و رحمته ل أ ت ب ا ع ه و أ م ت ه زاله بيانا و زاله تفصيلا ل أ ن ه ر أ ى فيه ا ل ح ر ف و ا ل ه م ة و ا ل ع ز ي م ة فقال له من ت ل غ ا ء نفسه عليه الصلاه و السلام أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير أ ر ى أ ن ك تحب الخير و تبحث عن الخير و أ ن ك حريق على سعر الخير أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير فالخير أ ب و ا ب ه من رحمه الله ع د ي د ة ليس لها حصر ولا حد فقال له من اهمها و أ ج ل ه ا أ ل ا أ د ل ك ع ل ى أ ب و ا ب الخير و أ خ ب ر ه ببعضها فقال له الصوم ج ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار و ص ل ا ة الرجل في ي و ف الليل أ ر ش د ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ه ذ ه العبادات الثلاث فذكر منها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصيام ي د خ ل في ذلك ا ل صيام رمضان الواجب ويدخل في ذلك الصيام المستحب صيام ا ل أ ي ا م البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس من كل أ س ب و ع و أ ن يصوم الانسان يوما ويقتل يوما كما كان داود عليه السلام وغير ذلك من ا ل ن و ا ف ل يوم ع ر ف ة ويوم عاشوراء وغيرها من ا ل ن و ا ف ل ا ل ث ا ب ت ة في ا ل س ن ة هذا الصوم ج ن ة و ا ل ج ن ة الجنة هي ا ل و ق ا ي ة ك ج ن ة أ ح د ك م إ ل ى القتال و ا ل ج ن ة ا ل س ر ع و ا ل س ر ع الذي يقي المقاتل السهام والسيوف ف ك أ ن هذا الصوم يكون في الدنيا و ق ا ي ة من المعاصي والسيئات ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون كذلك و ق ا ي ة من النار ومن غضب الجبار فمن لم يكن الصوم له في الدنيا و ق ا ي ة من السيئات فلا يكون هذا الصوم يوم ا ل ق ي ا م ة و ق ا ي ة له من النار ولا من غضب الله عز وجل ثم ما لا ا ل ص د غ ة ا ل ص و م من ا ل أ ع م ا ل ا ل ش خ ص ي ة بين ا ل إ ن س ا ن وبين الله لكن الدين دين متكامل ا ل ع ب ا د ة لا تنحصر في ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن بالله و إ ن م ا ا ل ع ب ا د ة تشمل ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل آ خ ر ي ن فقال له ا ل ص د غ ة تطعم الفقراء و ت ع ا م ل المساكين و ا ل م س ت ا ج ي ن وتوفق في أ ب و ا ب الخير كلها ا ل ص د غ ة تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار في بعض الروايات الصدغه تطفئ غضب الرب الله جل وعلا إ ذ ا غضب فالصدغه تطفئ غ ض ب ه إ اذا خرج ا ل إ ن س ا ن يبتغي بها وجه الله عز وجل ووضعها في مكانها اللائق لمن يستحقها الصدغه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ثم م ا ل ا و ص ل ا ة الرجل في يوم الليل أ ي ص ل ا ة الرجل في يوم الليل أ ي ض ا تطفئ غضب الرب وتطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار أ ن ي ص ل ا ل إ ن س ا ن بالليل والناس نيام ي ن ا د ي رب ا ل ع ز ة والجلال الحي القيوم الذي لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم هذه من أ س ب ا ب م غ ف ر ة الخطايا و اطفاء ر ض ب الله ع ن س وجل جبار السماوات و ا ل أ ر ض ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا ومن م ر س ق ن ا ه م ي ن ف ق و ن م د ح ا ل ل ه ج ل و ع ل ا هؤلاء الذين ي ت ر ك و ن النوم والراحة ا ي ج ه د و ن وخزهم و ي ق و م و ن إلى م ن ياتي الله عز و ج و ه م يحتاجون إ ل ى النوم ويحتاجون إ ل ى ا ل ر ا ح ة ل ك ن ه م م ع ذ ل ك يقضون ل علي ه ا م ن ا ج ا ت الله عز وجل ت ج ا ن ج و ب ه م ع ن ا ل م ض ا ج ئ والافر ة و ا ل ف ر ش ماذا ي ط ق و ن يدعون ربهم خوفا ً وطمعا ً ومما رزقناهم ينفقون يدخل في ذلك كل إ ن س ا ن فضل ا ل ص ل ا ة على النوم ويدخل في ذلك من ترك النوم لشهود و ص ض و ر ص ل ا ة الفجر يغارب النوم ويجاهد النعاس لكنه يعزم على اراء ا ل ص ل ا ة مع ا ل ج م ا ع ة فيهجر النوم ويترك الرقاب ويهف إ ل ى نداء الله عز وجل ومما يؤسف له التغسير الشديد في صلاة الفجر ا ل في ولكن ج و ا م م س ل ة المسجد ا تشكو من المصلين في ص ل ا ة الفجر لكثره ا ل م ي ن و ق ل ة الحريصين المشمرين و ق د ح ذ ر المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك أ ث ق ل ا ل ص ل ا ت على ا ل م ن ا س ب ي ن ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ل أ ت و ه م ا ولو حبوا ومن صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله لانها اصعب واشد تحفيز لاهل الايمان أ ن يحرصوا على صلاه الفجر ويحرصوا على صلاه الجماعه وهنا ذكر الله جل وعلا أ ن من عبادهم من يدركون النوم لاداء ا ل ص ل ا ة فيدخل في ذلك من قام يصلي من جوف الليل أ ي وسط الليل ومن قام يصلي ص ل ا ة الفجر في جماعه ة حرفا ع ل ي ا يدخل في هذا ا ل أ ج ر تتجافى جنوبهم عن ا ل م ض ا ي ع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقد سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي الدعاء أ س م ح فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جوف الليل الاخر اي, أي وسط النصف الثاني من الليل ما قبل اذان الفجر ويدخل في ذ ل ك ما بين ا ل أ ذ ا ن ي ن ا الأداني ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل والثاني وما قبيل ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل و ا ل ت م ل ي ه ا ل أ و ل هو من الثلث الاخير من الليل أ ف ض ل أ و ق ا ت الدنيا و أ ب ر ز أ و ق ا ت ا ل ح ي ا ة ب ق و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر أ ق ر ب ما يكون الرب من العبد في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ينزل إ ل ى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاتوب عليه وذلك كل ل ي ل ة حتى تطلع الشمس من م غ ر ب ه ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للساجل إذا, اذا استطعت أ ن تذكر الله في تلك الساعه فافعل ومدح الله جل وعلا من ينادونه بالاسحار وقت السحر آ خ ر الليل قال الله جل وعلا عنهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أ م و ا ل ه م حق للسائل والمحروم ف ل ي ش ت د ا ل ن س ا ء أ ن يكون له نصيب من قيام الليل وقد قال عليه الصلاه والسلام عليكم بقيام الليل ف إ ن ه د أ ب الصالحين قبلكم وان قيام الليل تكفير للسيئات ومطرده للداعي عن الجسد من كان يعاني من الامراض فليغم في يوم في الليل ليرى الصحه والعافيه في بدنه وعلا النبي عليه الصلاه والسلام وتكفل لمن قام الليل ولو مردارا يسيرا لان قيام الليل يقوم البدن ويطرد المرض من الجسد فكم م المرضى شفاه الله جل وعلا بقيام الليل والناس يسرعون إ ل ى اماكن ا ل أ ط ب ا ء والمختصين ويسرعون ا ل أ م و ا ل والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو متخصص في أ م ر ا ض القلوب وكذلك أ م ر ا ض ا ل أ ب د ا ن يصف لنا هذه ا ل و ص ف ة ا ل س ه ل ة ا ل ي س ي ر ة ا ل م ج ا ن ي ة عليكم بقيام الليل ف إ ن ه مفرض ل ل د ا ي عن الجسد وليس المفروض بقيام الليل أ ن يقوم ا ل إ ن س ا ن كل الليل و إ ن م ا ي ت ح ق ق قيام الليل ولو بركعتين في جوف الليل من ص ل ك ع و ف ي ض ت ر ا ل ل ي ل ولو فرضت ر ا ل ع ش ا ء ب ن ي ة أن ي ق و م ا ل ل ي ل كان ذ ل ك من ق ي ا م ولو تعالى فرضت رحلتي ولو ر ب ه م سجدا ق ي ا ا م فرضت ر ح ل العلم أن ذلك ي ت ح ق ق ولو فرضت ي ي ن ف ل ح ر ص ا ل إ ن ن س ا على أن ي ج ع ل ل ن فرضت رحلتي ولو فرضت ر ح ل ف ي أ ولو إ م ا ف ي آ خ ر ه وهو ا ل أ ت ي ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ رضي الله عنه الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه الامر هو الدين الا اخبرك بحقيقه الدين يا معاذ راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه اي اعلى قممه الشاهقه واعظم عباداته بعد التوحيد وبعض الصلاه الجهاد في سبيل الله اعلاء لكلمه الله ومراوغه الكفار والجهاد من اي رفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م الجهاد في سبيل الله ثم قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ختام هذه الوصايا و ف ص ي ة ج ا م ع ة أ ل ا أ خ ب ر ك ب م ل ا ك ذلك كله أ ي أ ل ا أ د ل ك على أ ج م ع أ ب و ا ب الخير و أ ن ف ع العبادات والمصالح و أ ن ف ع ما يفيد ا ل إ ن س ا ن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه وقال كف عليك هذا أ م س ك عليك لسانك بعد أ ن تؤدي ا ل ص ل ا ة وتؤدي أ ر ك ا ن الدين وتقوم بوصول ا ل إ س ل ا م أ م س ك عليك لسانك فقال معاذ م س ت س م م ا و إ ن ا لمؤاخذونا بما نتكلم به أ ي كل ما نقوله يحاسبنا الله جل و علا عليه فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مستنكرا أ ن هذا ا ل أ م ر ينبغي أ ن يكون معلوما وشكلت امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إ ل ا حصائد السنتهم الا تعلم يا معاذ ان اكثر ما يدخل الناس النار وجهنم ويوقره في عضد الله ما يحصدونه بالسنتهم من المعاصي والسيئات حصدا فالاسلام يزرع بلسانه اما الخير واما الشر ويوم القيامه يحصد ما زرع ف إ م ا ان يحصد الخير و إ م ا ان يحصد ا ل ح س ر ة و ا ل ن د ا م ة أ ل ا تعلم يا م ع ا د أ ن أ ك ث ر الناس رجالا ونساء السبب ا في دخولهم جهنم هو اللسان يقعون في اعراض الناس يهمزون و ي ل م ز و ن يغتابون وينمون ويسخرون و ي ش م د و ن ح ف ا ئ د أ ل س ن ت ه م هي التي تدخلهم جهنم ف إ ذ ا استطعت أ ن تكف عليك ل س ا ن ك فابشل ب ج ن ة الله و غ ج ا ء الحديث أ ك ث ر ما يدخل الناس النار ا ل أ ج و ف ا ن الفو والفرج فالله جل وعلا م س أ ل العافيه و ا ل س ل ا م ة وهذه وصايا ج ا م ع ة فيها وصول الدين وقواعد ا ل ش ر ي ع ة ن س أ ل الله ان يعيننا على العمل بها أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو مغفور الحمد لله على آ ل ا ئ ه والشكر له على نعمائه وحده لا شريك له في أ ر ض ه ولا في سمائه و ا ل ص ل ا ة والسلام على خاتم رسله و أ ن ب ي ا ئ ه وبعد هذا الحديث الجامع بين فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اصول الدين تدرج مع معاذ والخطاب لكل السامعين ب د أ أ و ل ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل أ ص و ل والقواعد التي يكفر من تركها التوحيد ا ل ص ل ا ة ا ل ز ك ا ة الصيام الحج ثم ثنى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذكر بعد ذلك نوافل ومستحبات من تركها لا يكون كافرا لكنه يكون قد فوت على نفسه خيرا عظيما ا ل ص د غ ة وقيام الليل ودعاء الله جل وعلا في جوف الليل وذكر منها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك ان س ا ك ا ل لسان عما لا ينفع الانسان وهذا الحديث من فوائده ا ل ع ظ ي م ة حرص ا ل ص ح ا ب ة على دخول ا ل ج ن ة ومن فوائده ا ل ع ظ ي م ة أ ن ا ل ج ن ة غ ا ل ي ة و أ ن ه ا هدف عظيم و أ ن ه ا ليست بالمنال السهل ولا الهين لكن من استعان بالله اعانه الله ومن توكل على الله وفقه الله إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه لذلك وصى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معاذا رضي الله عنه قائلا له يا معاذ إ ن ي ل و ح ب ك لا ت د ع ن دبر كل ص ل ا ة بعد كل ص ل ا ة ان تقول اللهم اعني على ذكري وشكري وحسن ع ب ا د ت ي و ب هذا الحديث من الفوائد ان ل العمل من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة لا يدخل ا ل ج ن ة من كان خاملا عاطلا عن العمل و إ ن م ا من عمل واجتهد كان نصيبه وجزاؤه ا ل ج ن ة والدرجات ا ل ر ف ي ع ة في ا ل ج ن ة لقوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ولقوله تعالى وكتلك الجنه التي اورثتموها َ بما َِ كنتم ُُْ تعملون َََُْ ولقوله تعالى فنعم اجر العاملين وغير ذلك من ا ل آ ي ا ت نعم اجر العاملين وساء مصير الخاملين العاقلين فالعمل من اسباب دخول الجنه لكنه ليس, ثمن للجنة. ليس العمل ثمنا للجنه لذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتمد على عمله فقال لاصحابه ل م يدخل أ ح د منكم ا ل ج ن ة بعمله قيل ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله برحمه منه فضل فالعمل سبب لازم دخول ا ل ج ن ة إ ن م ا هو برحمه الله عز وجل ومن رحمه الله أ ن ه يتقبل العمل الضعيف المتواضع الهزيل ويجعله سببا ل ر ح م ة العباد ودخولهم ا ل ج ن ة لكن إ ذ ا لم يتقبل الله ج ل و على أ ع م ا ل من انسان ل إ ف إ ن ه ي ك و ن خ ا س ر ا لذلك الاعتماد على ر ح م ة ا ل ل ه وليس على ا ل ع م ل مع أ ن ا ل ع م ل من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة و هذا معنى هذا الحديث ل ن ي د خ ل أحد منكم ا ل ج ن ة ب ع م ل ه إ ل ا أن يتغمده ا ل ل ه ب ر ح منه م و فضل ث م إ ن ه ك ذ ل ك م ن ف و ا ئ د ا ل حديث خ ط و ر ة انسان ل ل س ا ا ل ل آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ل ه يللا ت ك م ا إ ن س ن ويفصح عما في نفسه وعما في عقله وعما في دوافله وهذه من خصائص ا ل إ ن س ا ن الحيوانات لا ت خ ب ر عما في نفسها من أ ل م أ و مرض أ و فرح أ و سرور أ و غضب لا تبين حاجتها و إ ن م ا البيان من خصائص ا ل إ ن س ا ن وهو آ ي ة من آ ي ا ت الله الذي قال الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان علم الله جل وعلا ا ل إ ن س ا ن البيان لكن اللسان ك ل ا ح ذو حدين من قال به خيرا كان فائدا ومن قال به شرا كان ه ا ر ك ا خاسرا لذلك حذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من إ ط ل ا ق اللسان في ا ل ح ر ا م خ ط و ة اللسان تكمن في أ ن ح ر ك ة اللسان من اخف حركات ا ل أ ع ض ا ء يتحرك اللسان في د ق ا ئ ا م ع د و د ة مئات المرات ولا يعاني ا ل إ ن س ا ن من التاب ولا من ا ل إ ر ه ا ق ولا من ا ل م ش ق ة ولا من العناء في حين أ ن ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء لو تحركت ح ر ك ة اللسان لو ص ي ب ت بالمرض والخلل والشلل أ خ ص حركات ا ل أ ع ض ا ء ح ر ك ة اللسان في دغاير م ع ج و د ه يحصل ا ل إ ن س ا ن بلسان عشرات المعاصي والسيئات لذلك جاء بن اثر علي بن مسعود رضي الله عنه ما من شيء أ ح و ج إ ل ى طول سجن من اللسان و إ ن ا ل أ ع ض ا ء كلها في ص ب ا ح كل يوم تصبح ت ن ك ر ا لسان ل تقول لسان ل ل ا س ت غ ل ا لنا ف إ ن ك إ ذ ا ا س ت ق م ت ا س ت ق م ن ا و إ ذ ا ع وجدت ا ع و ج ج ن ا و قد أ ر ش د النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الى العلاج في ا ل ت ع ا م ل مع هذه اللسان مع هذه ا ل ج ا ر ح ة و هذه ا ل ن ع م ة ا ل خ ط ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل ي س ي ر ة ق ا ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام من كان ي م ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر فليغل خ ي ر ا أ و ل ي ص م د ولله ذر ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله حين قال إ ذ ا شئت أ ن تحيا سليما من ا ل أ ذ ى وعرقك موفور وحظك ص ي ن لسانك لا تذكر به عور تمرين فكلك عورات وللناس ا ر س ن وعينك و إ ن أ ب د ت إ ل ي ك معايبا فدعها وقل يا عين للناس اعين هذه هي ط ر ي ق ة السلامه و ا ل ت ع ا م ل مع هذا اللسان إ م ا أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن خيرا فيغنم أ و يصمت فيسلم وقد قال الشاعر قديما ي ح ف ظ لسانك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا يتغنك إ ن ه ثعبان كم في المقابل من قتيل لسانه كان ا ت ه ا ب لقاءه ا ش ج ع ا ن ه من ماذا يحفظ الانسان إ ن س ل ه يحفظ لسانه من ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة و ش ه ا د ة الزور و ا ل س خ ر ي ة و ا ل ش م ا ت ة و ا ل ا س ت ه ز ا ب ا ل آ خ ر ي ن والهمس واللمس والكبد و ا ل ش ه ا د ة ا ل ب ا ط ل ة وغيرها من آ ف ا ت اللسان التي قد يقول قد من ه ا الكفر بالله رب العالمين ا رب من س ت ه ز أ ب م ظ ه ا ب مظاهر الشريعه او س ن ة من س ن ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلسانه كان ك ا ث ر ا من ا س ت ه ز أ ولو بالسواك وزعم ان السواك ت خ ل ب مع انه س ن ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كفر وخرج عن الشريعه من ا س ت ه ز أ ب ا ل ل ح ي ة التي كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ح ف ظ عليها خرج من ا ل م ل ة ل أ ن ه ا س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم من استاذ ة بحجاب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة كان ت ذ ل ك كافرا ل أ ن ه ا د ع و ة ا ل إ س ل ا م و د ع و ة رسول ا ل إ س ل ا م ولباس أ م ه ا ت المؤمنين وغير ذلك احذر ا ل إ ن س ا ن ايسخر من حساب ا ل ش ر ي ع ة إ ذ ا كان عاجزا عن التطبيق ف ل ي س أ ل الله له ا ل ه د ا ي ة أ م ا ل يكون ساخرا ومستهزئا فهنا ت ك و ن ا ل ب ط و بقوله ر ة تعالى ع ن بعض ا ا ل م ن س يقولون ن المناسطين استهدوا للصحابة استهدوا للصحابة أحد ا ما رأينا مثل قرائنا ل مثل هؤلاء ر أ غ ب ا بطونا وأجبنوا ا عند ل قال ق ا جبنا ء ي أ ك ل و كثيرا فنزل ا ل و ح د على رسول الله صلى الله ع ل ي ه وجل س ل م و ا ا ء م ن ا و ي ع ت ذ ر ل برسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله إ ن م ا كنا ن ت ح د ث حديث ا ربي ن ل ه م ونلعب فنزلت الايات يحذر ا المنافقون أ ن تنزل عليهم ص و ر ة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إ ن الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م ليقولن و إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل ا ب الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا ت ع ت ب ر و ا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م إ ن ن ع ف د عن ط ا ئ ف ة منكم م ع ذ ل ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين فاحذر يا عبد الله من لسانك و أ م س ك عليك لسانك و ق ف عليك هذا عمل في و ص ي ة الرسول عليه ا ل ص ر ا ط والسلام لتكون من الناجين ف الله جل وعلا ن س أ ل التوفيق والسداد و ا ل ح ف ظ و ا ل ص ي ا ن ة إ ن ه جواد كريم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما رضيت انك ت غ ض ي ولا يغبى ع ل ي ه إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعد من عليك تباركت ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب اليه اللهم اختم لنا من خشيتك ما تخل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما ت ه و ل به علينا مصائب الدنيا ا اللهم بأسماعنا وأفطالنا وقوتنا ما ومن تعم ن ت أ ح ي واجعله الوارث منا واجعل, واجعل سحرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في امرنا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اقول اللهم صلاحكم